من الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلم حدود ما أنزل الله واجدر ان يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من تخف ما ينفق مغرما ويتربس ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر.